مثلا لا تعرف شيخنا يعني موقف الشيخ مقبل حضر الله وكذلك الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في مجاهده البدعه والأقوال المنحرفة وبعض الشباب يعني يشكك في قدر هذين الشيخين فلو كلمه منكم حضركم الله حول هذين الشيخين ولو باختصار شديد ينفع الله سبحانه وتعالى بها ويدفع الله عن هذين الشيخين السنه كثيرين ممن يريدون بعيبهم عيب الطريق الذي هم عليه. نحن بلا شك نحمد الله عز وجل ان سخر لهذه الدعوه الصالحه القائمه على الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح دعاه عديدين في مختلف البلاد الاسلاميه يقومون الكتابي الكتائي الذي قل من يقوم به العالم الإسلامي اليوم ولذلك فالحبط على هذين الشيخين الداعين إلى الكتاب والسنه وما كان عليه السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح هو كما لا يخفى على الجميع إنما يصدر من أحد ريونين إما من جاهل أو صاحب هوى الجاهل كما سبق في كلمة لك يمكن عدايته بهسر لأنه يظن أنه على شيء من العلم فإذا ما تبين له العلم الصحيح اهتدى ولذلك أنا أقول في كثير من المناسبات أن في بعض الجماعات القائم اليوم وهم منحرفون عن دعوتنا أرى أن فيهم اخلاصا فأقول هؤلاء حب الي من الذين معنا في دعوتنا لكن يتبين أنهم ليسوا معنا في الإخلاص الله رر رر رر. الذي هو إخلاص لقبول كل عمل صالح أصلى الله حسن الخطأ أما صاحب الهواء فليس لنا إليه سبيل إلا أن يهديه الله تبارك وتعالى فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين هما كما ذكرنا إما جاهد فيعلم يعلم وإما صاحب هوى فيسعى بالله من شره ونطلب من الله عز وجل إما أن يهديه وإما ان يخصم ظهره الله لكن بالنسبة للشيخ مقبل أنا ما قرأت له كثيرا كما هو الشأن بالنسبة لأخونا الربيع والربيع يبدو أن نشاطه في الكتابة أكثر من الشيخ مقبل والعكس تماما المقبل في الدعوة ومخارطة الناس ودعوتهم إلى كتاب السنة ووعظهم وإرجالهم أكثر من الشيخ الدكتور الربيع فأريد أن أقول أن الذي رأيته في كتابات الشيخ أو الدكتور الربيع إنها ما أنها مفيدة ولا أذكر أني رأيت له خطعا وخروجا عن المنهج الذي نحن نلتقي معه ويلتقي معنا فيه شاء الله لكني قلت له في أكثر من مرة في مهاتة جرت عيني وغيره لو أنه يعني يتلطط باستعمال بعض العبارات وبخاصة أن, أن الذي يرد عليه قد يكون ممن انتقل إلى حساب الله وفضه ورحمته ومغفرته، ثم هو من زاوية أخرى قد يكون له شوكة ويكون له عصبة ينتمون إليه بالحماس الجاهلي وش العلمي فمن أجل هؤلاء ليس من أجل ذاك الذي انتقل إلى رحمه الله عد وجل أرى التلطف في الرد على أولئك الذين خالفوا منهجنا السلفي. أما الناحية المية فهي فيه والحمد لله قوية جدا. أما بالنسبة للشيخ مقبل عالمك هذا بشهابها ما أحلى الأخبار التي تأتينا منكم أكبر شهادة لقول الله زوجا قد وفقه توفيقا ربما لا نعرف له مثيلاً بالنسبة لبعض الدعاة الظاهرين اليوم على وجه الأرض نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين ليتعرفوا أولاً على دينهم وأن يكونوا بعيدين عن اتباع أهوائهم اللهم عمين ونعب في هذا الخطر كتائي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يا أخي إن شاء الله. شيخ ما أو. يا شيخي كمان قال علي السلام إن أنتي إلا أسبوع زميتي. الله أكبر. في سبيل الله ما لا ولا خير نحنا. الحمد لله. ما خير شيء.